على ضوء المذاهب الحديثة في كتابة التاريخ ضوء كتابة احنا في قائم ل ن اساسا على علم مصطلح الحديث ر و ا ي ة و د ر ا ي ة وعلم تعديل الرجال ماشي المنهج العلمي حبيبنا ده اللي كتبنا بو س ي ر ة النبي عليه الصلاه والسلام بمعنى إ ن يقيننا بالله ويقيننا ب أ ن محمدا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعنا إ ل ى أ ن نحصي كل ما تلفظ به صلى الله عليه وسلم يعني ما قاله أ و فعله أ و قرره و أ ح ص ي ن ا ه حتى لا يترد ي ت ص ر ب الشك إ ل ى شخص ا ل إ ن س ا ن أ و إ ل ى كذا أ و إ ل ى كذا فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم و ع ز ب ا ل ل لم يقول إليه ما لم يقوله صلى الله ه بشيء ينسب ما أو ع ل ي ه لأنه قال صلى الله عليه وسلم ق ا ل صلى ا ل ل ه ب ل ي و ء لم من ع ل يقل متعمدا فليتبوأ يقام شاوزين ع ي ل ويسو بما يدور في أ ز ه ا ن ن ا وفي ا ي ل د ن ن ا ع ل ى أ س ا س ا ن ي ح س ا ن يلسان ي ل س ا ل س ل س ا ن يلسان يلسان ا ن ل ا ن ي ل ا ل س ا ن ل س ا ن يلسان ي ا ن ي ا ن ي ل ن ي ل ا ن ا ن ا ن ي ا ن ا ن ا ن ل س ن ل س ا ن ل س ا ل س ل س ا ن يلسان يلسان ي ل ا ن ي ا ن ي ل ا ن ي ل س ا ي ن ف ع ش م ا ي ن ف ع ش أ ب د ا ن لانه كل واحد عاوز يعني يبقى ع ن ي ي الدين على هواه هو او على صبغته هو وعشان كده ربنا يقول صبغه الله ومن احصن والله صبغه اه يبقى إ ذ ن الدين ده صبغه ربنا صبغنا عليه كلك بقى تشكله بكذا وكذا او تاخد حته وتسيب حته ما ينفعش ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء اه يعني ا ل م ش ك ل ة عندنا انه يستحسن البعض عمله ويبقى برضه في ا ل إ س ل ا م وكل حاجه بس ا ل م ش ك ل ة انه يجعله هو البارز وغيره لا يبقى ده سبب الخطأ عندنا إن كل واحد يأخذ جزئية ويجب وراه ويتمترس وراه هي سبب على ده عندنا واحد أنه وراه وراه الإسلام الإسلام الخطأ والخلط لا الإسلام متكامل كل كل وغيره من أنه كتبناه ل م ك كده ا فعشان م ل أحسن ل ل ب ة ونحن له ع ا ب يبقى د إذن ا ل إ س ل بنقول ل ا ما كتبناه ا م زي ب كده ط ر ي ق ة التي تحافظ عليه على إ ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ينطق عن الهوى فبدل ما ينطقش عن الهوى يبقى إ ذ ن في جزء وحي وجزء بشر فالجزء البشر هو فيه البشر ما هو عان إ ن م ا الوحي محدش معاه فيه أ ي و ة يبقى اذن إ ح ن ا ما من نركزش على ب ش ر ي ة النبي عليه الصلاه والسلام ونترك الوحي سببه الحديثة إحنا عشان لما عشان يخلخل ع ق د ت ن ا مش قادر يقول ل ل أ ز ه ر روح الستين ده إ ن م ا عرف إ ن ه في نقاط ضعف في ا ل أ ز ه ر زي ما بيحصل عند أ ي ناس فرح متكئ عليها ي ه هو جعل القواعد ا ل ع ل م ي ة ا ل ض ع ي ف ة في ا ل أ ز ه ر ونفذ منها وقال لهم إ ح ن احنا نكتب إ نكتب سيره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب م ن ط ق ن ح ن بحياتنا بفلسفتنا ب أ خ ل ا ق ن ا لان ي انتم ل ي ة خ ر لما دنتكم على ا ل ن ا ح ي ة الدينيه تاخرتوا فاحنا كنا زيكم في ا ل ن ص ر ا ن ي ة كده فلما زيحنا ا ل ن ص ر ا ن ي ة بعيد عننا تقدم ف أ ن ت م تعملوا زينا عشان ت ت ق د م إ ح ن ا اكملنا م ت أ خ ر ي ن وانبهرنا ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة فمشينا في فلكهم مشينا ايه فهم ي ف ل ك فهم عملوا يبقى عشان يدنهم يدهم علينا يدهم على ر أ س ن ا قال, قال يعملوا ايه قال احنا ن خ ل ي الناس بتوع ا ل أ ز ه ر ا ا ل ب ر ز ي ن المراهقه ا ل م ي ة ز ي ا ل ص ح ا ي ت ن و ا ل م ع ب ا ء و ا ل ك ل ا م ا ل ل ي ن تتعامل معها في المراه ا ي ت ي تتعامل معها في و المراه ا ا ل ل ي تتعامل ي ع ه ا في المراه ا ا و ز ي ن ت ت ع ا م ه معها في المراه و ل ت ي ب ت ع ا ي ه م و ع ش ا ن كده المراه ا س ت ع ا م التي ت ب ع ى م ن ا ل ح ر ب ا ل ب ش ر ي ة و ا ل م و ا ج ه التي ت ت ع ا غ ل ب و ن ه فاحنا نحاربهم حرب ث ق ا ف ي ة ن أ خ ذ منهم عشرين ثلاثين أ ر ب ع ي ن ناخذ منهم غسيل مخ ونبعتهم لهم هن اه يجوا هوا هيكفون الحرب هم يحاربوا بانفسهم ومن جلدتنا ولذلك لما تبقى خ ل ب ا ل ك و لما عدوك تبقى عارف وتبقى وقت حذرك منه إ ن م ا لما يبقى عدوك صديقك هيا دي هم مشينا على ا ل ن ب ذ ة يا حبيبيب وعشان كده المنافق أ ش د من الكافر الكافر واضح أ ن ت منك ومنه خلاص معروف إ ن م ا المنافق اللي بقبلك بوجه ويروح التانيه بوجه هو ده فهما ده هيكل الموضوع لعم ومحمد قالوا عندنا فقالوا فريد الحج حسين السيرة وجدي إيه تكتبوا انتوا قال ي ع ن ي إ ي ه ت ك ت ب ا ل س ي ر ة ق ا ل هنكتب ا ل س ي ر ة بتاعه النبي على الصلاه ة بس مش هنكتب على إ ن ه رسول ونبي يعني الواحد ده هنجنبه هنكتب على إ ن ه عظيم من العظماء عظيم من العظماء من رجل ف ي س و ف كذا كذا كذا أ ق و ى رجل في العالم كذا اه يعني أ خد جانبه ش خ ص ي ه انما جانبتنا ماتجيش ن ح ي ت طيب إ ي ه اللي حصل في المنهج ا ل ز ا ت ي ده ق المنهج ا ل الذاتي ا ل يعني هو ده الحديث ل ل ا م ه ج ا ا ل ذ ت انت ل م ه ج ا ا ل ذ ي يعني ن تحط ت تصوراتك على ش خ ص ي ة زي ما يقول كنت بتكتب قصه ة و ت ت بتوعك فهتبدي انت تقول خ دخل ا الأدوار الأبطال فنان لا ما ر دور على كل بطل او كل له أو هو منوشي معين يعني كذا فمن و ل ي ه فهو المنهج الذاتي ده قالولهم تعملوا كذا قال طيب إ ح ن ا لما جينا نكتب على ح ي ا ة ا ل ن ب ع ا ل ص ل ا ة ي ا و م عشان يقولك إ ح ن ا مثقفين ومتعلمين إ ح ن ا هنتناول ا ح ي ا ة ا ل ن ب ع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ل م ي ة ا ل ع ق ل ي ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ل م ي ة ا ل ف ل س ف ي ة انما ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ع ق د ي ة دي لا ما يجوش ناحيتها لانه عاوز يهد النص ده فبيحافظ على انه يكتب لك و أ ن ه ذ م ايه, إيه الجهل طيب لما يجي عشان تاخد ب ل ك بقى ا ن ه فايده الكلام دا لما بهز بيعمل ه قال ط ب لما يجي عندنا أ ش ي ا ء في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة حقائق حقائق ع ل م ي ة ازاي ا ن ت هتطوحها يعني حقائق د ي ن ي ة و ت ا ر ي خ ي ة ازاي انتي هتطوحها للنحت ا ل ع ل م ي ة قال أ ي و ه قال الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فاجعلهم كعصم اكون قالوا يجعل طير أ ب ابابيل ي ل م هو لو قالها لو طير أ ا ب دي اه هم لا يقولوا لا دا طير الابابيل ا يروحوا لون العنق بقى للايه يقولوا الأبابيل الجدري. مرض الجدري. ما طير الابابيل دا مرض الجدري عشان فهو مش عاوز يعمل ا ل ق ر آ ن عاوز يبعد عن ا ل ق ر آ ن ويبعد عن السن أ ي و ة مش تحريف ل ه هو عارف بس عاوز يغميها عليك يعني عاوز خ ل ه ا اتعدي عليك عشان متشوفهاش ا ل أ ن انت لو, كف... لو قفت قصادها هتعرفها يفجز انها تؤمن بها على نيه غيب من عند الله سبحانه وتعالى صح ولا ي... ي... لا م عليكم حقا طب ا ل ن س ب ة للسير النبوي سير النبوي قال اه قال انتو عارفين قول الله عز وجل سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله لنريه من آ ي ا ت ن ا انه السمع البسيط ح ق ي ق ة ق ر آ ن ي و احنا مؤمنين ب ا ل إ ص ر ا ء و ا ل م ع ر ا ج ولا مش مؤمنين ايوه ي و ه ايوه ايوه ايوه ا ي و ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ي ة ه ايوه ايوه ايوه ي و ه ا ي ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ي و ه ا ي و ي و ا ي و ي و ه ا ي و ايوه ا ي ايوه ا ا ي و ايوه ا ي و ايوه ا ي و ا ي و ا ل و ي و ه ايوه ايوه ايوه ايوه ا ي و ا ي و ح ل ي و ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ا ن ي س ل ب ك و ه ا ي و ا ي و ي و ا ي و ي و ه ا ي ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ا ي ايوه ا ي ايوه ا ذ و ه ايوه ا ي ا ي كلام عندنا ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ق ا ب ة يا اساس ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ق ا ب ة قالوا هم أ و ق ف و ا عمل ا ل أ ز ه ر أ و ق ف و ا عمل ا ل أ ز ه ر بمعنى اننا ما ينزل عندك مسلسل كذا كذا كذا مخالف وقولك ا ل ر ق ا ب ة ب ا ل أ ز ه ر ي ق و ل ك لا الأزر ه ملوش ا حاجه ي ت د خ ل سيبنا كان ع ر ا اللي ح ن ا عاوزين ايه اللي ن تقول و ب ت على الركيب في السينما اي ق ص ا له ل ي و عاوز و م ا ق ص ا له ل ي و عاوز احنا لما نيجي نقص اللي مش عاوزينه عشان يضر بديننا يقولك لا خليك أ ن ت بعيد عن الحج بس مولان معلش عشان م ن ط و ر ش كلامك برضه هاجاوب علي بس الدنيا مهله ش خلاص حبيبنا يبقي اذا أ ن ا عندي ا ل إ ص ر ا ء والمعراج قال جزء من ع ق د ت ي جزء من ع ق د ت ي و إ ي م ا ن ي ب ق د ر ة الله شربنا قال سبحان الذي أ س ر ه هو لا أ س ر ى بنفسه ولا هو كان يعرف يسر ولا اي حاجه ي ه سبحان الذي أ س ر ى من الفاعل فلاصب اذن هو مش عاوز يخليك تفهم دي ن فيقول لك هو كان, يعني كان نايم وحيد لما يقول واحد ي ح ك قال عشان ي ت و ه ك عن ا ل ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن ي ة عشان ما تتمسكش بدينك ما هو لو قالك ما تتمسكش بدينك كده على طول انت لا هتمسك بدين غصب عنه ولكن هذا ا ل م ا ن يجب ان يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون ه ا ك افضل من ا ل م ا ن الذي يجب ا يكون ه ا ك افضل م ا ل م ك ا الذي يجب ن يكون هناك افضل م المكان الذي يجب ان يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون هناك افضل من ا ل ع ك ا ن الذي يجب ان يكون هناك افضل من ا ل م ك ا ش الذي يجب ا يكون هناك افضل من ا ل م ا ن الذي يجب ان يكون هناك افضل من المكان ا ل و ل ي ا ل ح ق ا ئ ه ا ل إ ي م ا ن ي ه سواء كانت ق ر آ ن أ و س ن ة عن المنهج العلمي اللي هو الوحي إ ل ى المنهج الذاتي الخارج الوحي ماشي حبيبنا يبقى إ ذ ا دا لما بيكتبوا ا ل س ي ر ة وكتبوها بهذا الشكل كان قصدهم إ ن احنا يطلعونا من المنهج العلمي اللي هو التدقيق على إ ن هي ق ر آ ن و س ن ة إ ل ى المنهج الذاتي عشان نطفيها نطفي ه ا ن عليها صبغتنا أ و أ ه و ا ء ن ا ا ل ب ش ر ي ة يبقى خرجت من الايه من ا ا ي ه على طول ماشي حبيبنا م ا ش ولا قال ايوه ا ل م د ر س ة دي عملت إيه؟ قالوا لما مرت السنين مرت ا ل س ن ي ن قال اطلحوا زي ما قلنا المره اللي فاتت إ ن ه م لا طالوا بلح الشام ولا عين باليمن قال اه قال هنا ظهر وعي و أ د ر ك ت الحقائق فالناس أ د ر ك ت بقى بس بعد ما خ ا د و ا ش و ي ة اه د ر ك و ا الحقائق فعملوا ايه قال لما أ د ر ك و ا الحقائق توقفوا قالوا لا الكلام د ه ه ي ت ر ت ب عليه ن ح ن ا هنخالف ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ح ق ة و ه ن ن ز ل ك إ ل ى مازالك مش هتنفع فنعمل إ ي ه قال نعود عودتنا ا ل أ و ل ى نرجع للمنهج العلمي ه نرجع للمنهج اللي ع م اللي هو بيثبت الجانب العقائدي ي م ا ش في ا ل ف ت ر ة دي زي المنهج الذاتي ده قال نادوا بحاجه اسمها الاصلاح الدين, الدين. قالوا يعني ايه الاصلاح الديني ده قال زي ما احنا دلوقتي من ثلاث اربع سنين كده ي ق و ل ك عاوزين نعدل الخطاب ا ل د ي ن هل تقولون هذا التاريخ يعيد نفسه قال ايه ا ل إ ص ل ا ح الديني ق ا ل عشان ن ك ل م ا ل نكلم ا س ن الناس ونقول ا ل ل ي ع ا ي ز د الغرب بس في سوق ديني أ و ة عشان ن ل ب س ع ل ي ه م الحقار نلبس عليهم الحقائق حاطة حاطة نعم. يا استاذ والرزب الفكري ن ما قولت الكلام د ه المحضر ا اللي فات انا ش و ق ل ت كده معلش ي بقى هو مش يعني غصب عني لازم أ ق و ل إ ح ن ا في س ن ة الف و ت س ع م ا ئ خ م س ه وسبعين كنا الدفعة ا ل أ وكانوا ل ى في ل ي ة ل ل ش ر ع ة و ا ا ق ن يطبقوا ن جايبين واحد وممتياز جايد جدا、ومتياز. وأيامها كان المرحوم بقى رئيس مجلس الشرع السماء زي ما الاخوان كانوا بيقولوا دلوقتي اسمه سميح ط ع ط ل ع راح قال ل ل ن ا س دول خ ر ج ا ل أ ز ه ر وهم الناس في مجلس الشعب ب ي ط ل ب و ا في تطبيق الشرائع ا ل إ س ل ا م ي ة يبقى لو عيناهم في النيابه العامه ان شاء الله ب ا م ل ا ل ل ه د ي ن ه ا تنكدب أ ق س م بعزه رب العالمين إ ن ه كلنا م ئ ة واربعين واحد اتعيننا في أ س و أ ا ل أ م ا ك ن اتعيننا في مدريات ا ل أ م ن أ ن ا مني واحد وثلاث ة زمايلي اشتغلنا فيما بعده وربنا جعلنا مخرجه اشتغلنا في مدريات الامن, في مدريات الأمن يعني يعني ك ا ل ر ئ ي س في العمل لا يحمل ش ه ا د ة و أ ن ا أ خ ذ ل ص ا ن س جيد جدا أ ن ا كنت بعمل ي يعني كان ع ما ل م بخجلش بقوله بس عشان ن ب ق ى الناس ع ا ر ف ة و ب ذ ك ر في أ م ا بنعمه ربك في الحدث كنت بشتغل في الناس اللي رايح الحج ا أ ك ت ب أ س م ا ئ ه ا واللي رايحين العمره واللي عاوز يشتر إ س ل ا م ه واللي المواد وخلاص هذا كان عملي أ خ ي وزميلي واستاذ في أ ص و ل الفيق اللي احنا مشتاقين ولا واحد منهم ا ل آ ن ا ل الأظهر فعل ج ا م مفيش لخمسة ع ة خمسه جانت الازر م كلها على مستوى الجمهوريه ومع ذلك كان بيشتغل في قلم الشكاوى يعني اللي ضرب جوزة واللي جوزة ضربها جوزها و ا ل ي ح و م اليه ل ه ر ح م بقى ويحسن إ ل ه ا س ت ا ذ رفت كان رفت حماد هذا ا ل إ ن س ا ن الفضل الله يرحمه احسنيه كان بيشتغل معانا بس في قسم التحقيقات أ ن ا لا أ ق و ل ه ا بقصد ا ل إ ن ق ا ص من شان و إ ن م ا اقولها ل أ ع ن ي من شاء له عند الله عند عز وجل كان بيشتغل في قسم التحقيقات فإحنا في في إنما إيه إنه إن واخدين وقانون واخدين قانون الشنطة ربنا جعل لنا مقرجة مولانا وتعيننا كلنا موعدين يعني إيه؟ زي ما إن الناس الدخلية اللي بتاع الأزهر ما ساعة التطبيق وبتوع هو أقول للدخلية قصد كده شريعة يشيل زي مقرجة جعل بس بكلمكم ما عاوزين بقوش فالمهم ب ب ي و ي إ ن ه المنهج الذاتي أ و الاصلاح الديني انهم س ي ا ا اللي احنا بنتكلم ف إنه ه كانوا عاوزين يخلوا الناس يقولوا كلام كده إ ن م ا الواقع ح ا ج ة ت ا ن ي ة فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قيض ا ل م د ر س ة دي إ ن ه ي تنتهي ا ل م د ر س ة دي انتهت انتهت قال لما انتهت يا مولانا قال أ ي و ة ك ا ن من هنا لا بد من ن ا ن ن ت ه ي الى الامر ا ل ث ا ن ي ع ن د ن ا ف ي درس ا ل ي و م ه ن ش ا ء ا ل ل ه ا ل مسير المدرسه د ا ل ي و ل و ي ل ح ق ي ك ل ن ا ه ن ش ا ء ا ل ل ه م ص ي ر ا ل م د ر س ة اليوم انه انتعت الدراسة بالنسبة لها、آه. فاحنا عشان ا ل م د ر س ة انتهت قال, قال يوفى اذا لما عدنا كان لابد أ ن نعرف كيف ندرس س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة على ضوء المنهج كيف كيف ندرس ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة على ضوء المذهب العلمي اللي هو ا ل أ و ل ا ن يا مولان قال هو سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا حبيبنا لما جه قدم نفسه قدم نفسه قدم نفسه لنا على انه كان متعلم في مدرسه ا ل ف ر ن س ي ة الحريه أ ي و ه ايوه ي و ه و هو قدم نفسه على إ ن ه بطل ا ل أ ب ط ا ل أ و هو قدم نفسه زي ما عم د ي ع م ل و ا مرشحين أ ن ا أ ع م ل لكم و أ س و ي لكم ما قدمش نفسه كده النبي لم يقدم نفسه هكذا و إ ن م ا قدم نفسه صلى الله عليه وسلم باعتباره بشر مثلكم يوحى إ ل ي ه وعشان كدا كانوا لما يجوا ي س أ ل و ه خلي بالكم ح ب ي ب ن من الكلام مش يقول انا ه ع م ل لكم قال هو ما يجاوبش من عنده آه انما يجاوب من عند من ي اه ت س أ ل و ن ك ماذا ينفقون كل م ن اللي بيقول له كل بس ي س أ ل و ن ك عن اليتامى قل إ ص ل ا ح لهم خير ي س أ ل و ن ك عن المحيط قل هو أ ذ ى يبقى اذن كل ما ي ع ن ي ي س أ ل النبي أ و يستفتح في م س أ ل ة لا يجيب من عند نفسه نعم آه إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما ي ن ح ى اليس قال أ ي و ة و هم بقى لما دخلوا معه ش و ي ة كده وقالوا الله يعني هم مبعدش عندك الا كده طب ما تغير لنا في ا ل ق ر آ ن شويه كده ائتي بقران أ و بدلهم يعني عشان يوافق مصالحنا كده ومدناش ن متنحرين و م ت خ ل ف ي ن و ل ق ل دستور ومش دستور وحزاب ومش حزاب يا عم نقرب البعض شويه كده زي ما احنا بنقول كده نقرب البعض شويه قال نقرب البعض شويه على حسب ا من ي على حسب ا من ي لو ا ان ما فيش شعب ولا حاجه لا شر هم لا عشان أ ه و ى عشان اهوى يعني ي ج ر ب ل ه م عشان يحققهم و ا أ هو او ء أ هو ي حقق هو ا هو م ل و ك ش هوا صدى ا ل ع س ل ع ل ي ك م ا ل س ل ا مدل دا ا ل م ع ج ز ة إ ن ه م ل و ك ش هوا م ل و ك ش هوا ل ا ن ه لو كانو هوا كان هي هي هي, هي, هي وي م ع ه م صح ولا لا م لما ينضرب وينجرح ويتمثل به صلى الله عليه وسلم هو أ ص ح ا ب ه ه ولو ك ا ن ه و ا كمان نحل ا ل م س أ ل ة ونخلص نفسنا من العذاب والجرف ا ل ل ي ا ح ن ا شايفينه ده صح ولا لا والله يا عمي اهو الكلام والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر وجل أو يا الكلام يا الشمس هذا الأمر ما على الله تركته أغيره عمي عمي في يميني في عز يميني أترك أهلك أن حتى دوه يبقى لكنهم ولو كانوا هواء ف ق لم ا ع ر ض و ا عليه كنت ع ا ولم ز ب ي س ن ع م لك ر ي س ع ان و ز تبقى أ غ يكون لديك مرض او لا يريد ان يكون لديك مرض لاعلاء ل أ اطباء في أ م ر ي ك ا و في كيفيه الناس كان ب يروحون على حساب الدوله فمين افتكاش عملية ما عنده مش سلام ما م إيه؟ يبقى إذن ولا هوا صلعة إذن آه عنده يبقى ع إنما لانه و ك ع ن د هوى ي ع ن ي ان ل ز ع ا ل ب ش ر ي ة عالية شوية بتاعته قال لا ك ا ن يبقى ي ز ه إ ن م ا هي م ن ض ب ب ط ة و ح ي ا لانه ل وجل ه وده عز ميزة ل ب ي ي ع ل الصلاة والسلام ا ل ل ي احنا ركزنا عليه ي ب ق ى إذن ان ل ب يكون عليه الصلاة والسلام قالولو ائتي بقرآن غير هذا بقرآن بدل غير أو ن أن ي أ ب د ل هناك م ت ل ق نفسي خ ل بالك إ ن ه لا يقدر ش يقول ح ا ج ة من عند نفسه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا آ ه آه ل أ خ ذ ن ا منه إ ي ه ثم لقطعنا منه ا ل و ت ي يعني هو هياخذ معانا ن إيه ف م و ل ايه فهمين د النبي عليه ولا ا ل ق ايه ل و ص إ ن ش و ي ة أ ع ر ا ب أ ع ر ا ب أ ي و ة يحرروا العالم يحرر يعني كان زي أ م ر ي ك ا واتعسفت دلوقتي ا ل ف ر س ه ق و م زي ما هنتكلم دلوقتي كان إيه... مين اللي كان يقدر يحل لك اللغز ده مين اللي يحلله ا ل ن ب ع ل ا ل ا ل س ل ا م مقدرش وبعدين بقى وكل ل ا د ه واحد في جهه وكل واحد بيرتصه عشان يتطمن على أ ب و ه الله يخلي الله ي ك ر م ن ا ي ا الله يخلي فببقى ما نيجي نتكلم مين كان يحللنا لغز لغز إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل أ ع ر ا ب اللي معاه ي ن ت ص ر على فارس و ي ن ت ص ر على بوم أ ي و ة أ ي و ة أ ي و ة لقد صدق الله رسول ا ل ر ؤ ي ة لاتدخلون لي يبقى ف ت ح م ن ك فاتحينك اذا جاء نصر ا ل ل ه و ا ل فاتح و ر أ ي ت الناس ه ل و ن في ت ن ل ا ف و ا ج هو كان ب ب ل ه ا و ق ت ي وهم من ض ر ب ه م كان و ا من ض ر ب ه م فمن والله ل انما عشان الغيب و ا ل إ ي م ا ن و ع ش ا ن ه و م ا ب ي ج ش ح ا ج ة من عنده يفجأ إذا من ا ل ل يسدد ب ي خطاه الله سبحانه وتعالى يفجأ يقدر يحل لنا اللي بتحصل في التاريخ جال جال بعض الناس بعض الناس اللي بيكتبوا التاريخ اللي هو ذاتي ده يقول لك ده جياع يمين يسار يا المنهج الألغاز إذا ما كانش لنا قال الناس الناس هما كذا كذا عم انت المسائل لك انت حد بتحصل ده ده ده ده قال بتلقبط ثورة ثورة ليه؟ بعض بعض ضب هو جياع او يسار او يمين ايه جياع و يسار و يمين اقول لك م ح ك ي ق ه بقى معلش هي غصب ن عني لازم ت د ق ا ل اولا الغرب كله قلبه اقسى من ا ل ح ج ا ر ة او اشد قسوه ومع ذلك, ذلك طول الحروف ما بينهم هذبهم ويعني ويعني ع ويعني و م ع ن ل ويعني ويعني ا و ا ل ر ض و كده ش ويعني ا ي ع ن ي ا ي ع ن ي ا ي ع ن ي ويعني ويعني ويعني ويعني ا ل س و ل ع ي ن ف ي ا ويعني ويعني ويعني ب ي ط ن ي و ا ل ن ا ا س ل ب ي ط ن ي د و ل و ا ل ن ا ا س ب ل كل ا م د واحد ل ق ل هو عاوز ياخذ اللي ي هو هم ع ا ش ا الفترة دي عاشوها عاشوها وجربه بس هو د ل و ق ترفع قال دا بدل ما واحد يسرق واحد ه م يسرقوا أ م ة يسرق شعب ل أ ن ه لما يسرق من واحد ي أ خ ذ منه إ ي ه مشكلش ا ح ا ج ة عنده إ ن م ا لما يسرق شعب بحاله أ م ة بحاله فمن ولا لا يعني انو الكلام غصب عني برضو ح ب ي ب ن ا يعني لما نيجي على ليبيا ليبيا قال هو يسرق ي ع ن ي من ا لما ق ذ ا ف ل واحد مثلا صاحب القذافي ولا بتاع ايطاليا ولا معرفش مين ولا مين و ي أ خ ذ منه كذا ما فيش مشاكل إ ن م ا هما ش عاوزين ي س ي ر و ا و ا ح د مش عاوزين ي س ي ر و ا ا ل أ م ة كلها وعشان كده يا مولان فلوس, فلوس القذافي حداهم حدا. وحساب الحرب حداهم وياخدوا من الموضوع يعني إ ذ ا من د ج م و ف ت ر وكذلك حصل في العراق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ل وكذا و د ع ي و ن مصر و ل ا ع ش ا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ف ك ذ ا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا و م ص ط و ر أ ا و ع ش ا ن ك ذ ا وكذا وكذا وكذا ي ك ذ ا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا و ت ذ ا وكذا وكذا و ك م ا ح ت ر ف وكذا وكذا وكذا فده الكلام اللي احنا بنتكلمه على إ ن ه سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ما ينشي مع حد ولا مشى مع حد قال إ ن ه هو معصوم من الله عز وجل ومش معصوم م ب ا ش نموذج حي وواقع يعيش بيننا يعيش بيننا هو لسه محصور في الشعب ا يعني شعب ابي طالب وفي حصار وربنا نزع عليه إ ذ ا جاء نصر الراي و الفتحه ا ر أ ي ت الناس تدعونا في دين ا ل أ ف و ا ه فبعض ا ل ص ح ا ب ة برضو مهم بشر أ ن ت بتتكلم في ايه ولا في ايه احنا يعني زمان تقول إ ح ن ا في شم ورد ولا في ايه الوقت مش مناسب على قدر ع ق و ل ه م إ ن م ا عشان ربنا يطمنهم عشان ربنا ي ط من ه م من عشان كان مع الله كان الله معه هي ا ل ع م ل ي ة مش غير كده ولا ايه من كان مع الله كان الله معه يعني لما يبقى محبوس في الغار جوا ل غ ا ر جوه كان المفروض لما أفسر التعبير يفرط على روحه مي صح ولا إنما لا ل تحزن لو نظر أ ح د ه م إ ل ى موضع ق د م ه يعني لو ب س كده ويروحنا في ش ر ب مي لا تحزن إ ن الله معنا ما ظنك برجلين الله س ا ل س ه م ولذلك ثم قل و للعتاد والمعدات وكذا وكذا إ ن م ا ربنا أ ل ق ى عليهم وحفظهم ب أ و ه ن ا ل أ ش ي ا ء ع ن ا ي ة الله أ ي و أ غ ن ت عن م ض ا ع ف ة من الدروع وعن عالم من ا ل أ ط ف ا ل ع ن ا ي ة الله ي ب ق ى إ ذ ا الكلام عندنا في انه لما نيجي ندرس سيره النبي يا حبايبنا يبقى لازم ن د ر س ه على المنهج العلمي اللي احنا نحصى فيه ونرعى فيه أ و نراعي فيه الجانب الوحي ونفسر الوحي على أ ن ه ق ر آ ن و س ن ة يبقى إ ذ ا لازم ن س ت و ث ك بمصطلح الحديث وبعلم الرجال ماشي كده حبايبنا ماشي ولا يه م ا ش نعم نعم حبيب هذا المنزل يعني المكان اللي احنا ن ز ل ن ا فيه ده منزل أ ن ز ل ك ه الله يعني محدد من عند ربنا أ م هي ا ل ر أ ي والحرب والمكيده خلاص فالنبي قال لا د ه ر أ ي ولذلك سمح له بانهم يتناقشوا ل مع أ رأيك ل لما لما إنما جاء تبقى بينه وبينك يبقى وبينك رأي صد و وأطيعوا ا قالوا وأطعنا في سمعنا مش وشورهم الأمر لما دي ب ق يبقى ى رأيك رأي صد إنما لما, في لما, لما ع فيه وفي ت أ ب ي ر النخل عشان ي ع ل م ه م إ ن هناك أ ش ي ا ء تدرك و ا بدون الوحي بالخبرات الإنسانية. الخبرات و ح ي ب ا ل الانسانيه إ ن س ي ة خبرات ا ل إ ن ة يعني تيجي عليش مثلا لما تسا ما تسأ ق بقى و وبعدين شوية والدرة يعملوا جوار وينجروا ل مثلا اللاحة الغلة لجينا الناس الغلة نبضر كان أيام زمان الغلة وبعدين بعد شوية الناس الغلة زي الفل في زي كده كده بعد بتنجر الناس س ج ي ن ا ل أ ر ض سجل الارض يرطب كده و ر و ح حطين ا ل غ ل ة و ر و ح م عملي على كده فبنس الناس انت و بتعمل كده قال ا ص ل ح ن ا خ ل ي ب ا ل ك ه احنا جربنا لكن لا مبنزل بطريقه ديدي اصل اصل م ص و ل اللي هو ب ت ت و ا ل د ل و ق ت و ز ا ر ة ا ل ص ر ا ع في انه ب ي ع م ل ن ه س ل ا ل ا ت م ه ج ن ة عشان ت د ي اكبر م ح ص و ل صح ولا ايه؟ ن ح ن كنا أ ي ا م زمان محصول الارز الجراثي يجيب أ ر د ا ب دلوقتي عملوا سلالات الجراثي يجيب أ ر د ا ب بينه ث ل ا ث ة و خ م س ة وعشر يبقى اذا ده من ا ل ت ك ا ر خبرات ايوه فيها إ ل ه ا م من الله عز وجل للناس وكذا وكذا بس ده مش وحي يعني شرح فمين ولا أ ي ه اي تجربه, تجربة. الكلام المهم عندنا بقى زي ما احنا خلصنا ان ه ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة عشان ينزل فيها الاسلام سر اختيار ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة عشان ينشا فيها الاسلام سر اختيار الجزيرة ا ل ع ر ب ي ة عشان تبقى مهد ل ل إ س ل ا م قال ا ل م س أ ل ة كذا يا مولانا ع ا و ز ة نعرف ايه هي ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة دي م ك ح ة ا ي ه والدول اللي جوارها ايه وايه المرشحات اللي خلتها تبقى سبب في هذا ا ل أ م ر ق اول شيء لما تبص ج ت ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة قال ا ن ت و ت ع ر ف ي ن ا ل س ع و د ي ة والكلام ده عارفين الجزيرة العربية أيوة الجزيرة العربية عبر عن جميع الجزيرة الجزيرة الجزيرة يابسة بالماء الجهات ما شاهم لنا الجزيرة العربية بالماء ثلاث جهات أيوة إيه يحيط يحيط من من شبه يبقى جزيره ص ق ل ي ة ج ز ي ر ة يحيط ب ه ا الماء من كل جهه إ ن م ا شبه الجزيره العربيه يحيط بيها الماء من ثلاث جهات وعشان عاملة هي المسلس فوق قال شبه ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة قال لما تبص قال هتلاقي هنا فارس كده قالوا هتلاقي الروم كده والجزيره العربيه قال في الوسط كده زي الشام يعني ي ب ذ ا لما ربنا سبحانه وتعالى أ ر ا د ا ن ه يختار ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة قال ا قال اختارها لتميز موقعها أ و ل ح ا ج ة تميز الموقع يعني تميز الموقع يعني هي موقع وسط بين الحضارات اللي كانت م و ج و د ة قبل ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ا ت ل ا ق ي عندك ي هنا في فارس حضارات والهند وهتلاقي الناحيه ا ل ث ا ن ي ة اليونان وكذا قال, قال يبغى اذن انا هلاقي عند الرومان واليونان أ ي و ه اليونان والرومان روما واليونان قال ايوه و هنلاقي هنا دوله الفرس قال اه قال يبغى اذن دي حضارات موجوده على اطراف الجزيره العربيه, أطراف الجزيرة العربية قال صح ولا ايه أ ي و ة طيب هل ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بها المقومات اللي م و ج و د ة في الفرس والروم قال لا قال, قال لي يا عم الحق على قد حالهم بدو ي ر ح ل وعرب عايشين على ا ل ط ب ي ع ة لا مراكز ث ق ا ف ي ة ولا مراكز ا ع ل ا م ي ة ولا ج ا م ع ة أ م ر ي ك ي ة ولا ج ا م ع ة أ ل م ا ن ي ة ولا ح ا ج ة صح ولا ايه صح ولا ايه دول ناس عايشين على ا ل ف ط ر ة عندهم كل ر أ س مالهم ا ل ش ج ا ع ة والكرم والجود وبس ي ولا ايه قال لما تيجي ا ل ن ح ي ه دي قال ا ي و ة قال انت عندك هنا الفرس قال ايوه قال عندهم حضارات يعني, حضارات يعني عندهم م د ن ي ة قال ا ي و ة قال و ا ل م د ن ي ة دي مالها قال ا ل م د ن ي ة افرزت عندهم اشياء خ ب ي ث ة زي ا ل ز ر د ت ش ي ة ا ل ز ر د ت ش ي ة الزردتشية وزي ا ل م ز د ك ي ة يعني ايه يعني يا مولانا قال يعني الناس دول انغمسوا في الشهوات و أ ط ل ق و ا العنان للشهوات عندهم فكان عندهم مذهب اسمه الزراله شيعيه ة ي ن ش ي و النساء شيوعيه ايه ي ج و ز ابنته ابن ي ج و ز أ م و ي ج و ز خالته ما, ما, ما فيش مشاكل يعني ما عندهمش مكاش من ناحيه ا خ ل ا ق ي ة ماشي حبيبنا اذا لما هتبص في, في الفارس قال أ ي و ة قال ه ت ل ا ق اللي هم العجم دلوقتي خلاص نعم س ايوه أ ح ض ا ر ة عندهم ح ض الحضارات ر ا اللي كانت م و ج و د ة في فارس تمثلت في الاثنين دول الاثنين دول مذهبين أ و طائفتين كانوا مسيطرين على فارس ما ش ا ملانه ح ا ج ة اسمها ا ل ز ر ا ط ش ي ة و ح ا ج ة اسمها ا ل م ز ك ي ة قال يعني ده معناها ش ي و ع ي ة النساء ايه يعني ش ي و ع ي ة النساء يعني فيش ضوابط فيش ضوابط يبقى اذا هم منحها ا ل ج ن س ي ة كالانعام صح ولا يا حبيب ا ي و ة يبقى انا عندي ا ل م ز ك ي ة و ا ل ز د ر د ش ي ة قال ا ي و ة ي ق و ل و ا بقى في هناك اجمل من يكون ه ا ك ا ج م يكون ا ك ا ج م ي ك ا ك ج م ل من ي هناك اجمل من يكون ه ن ا اجمل من يكون ه ا م ل من ي ك ن ه ا م ل من ي ه ن ا اجمل من يكون هناك اجمل من ي ك و ا ك اجمل من ك و ن ا ك ا ج ل م يكون ه ا ك ا ل من ي و ا ل من يكون ه ا ل د و ل من ي ك ن ه ا ك اجمل م ي و ن ه ن ا اجمل م يكون ه ن ا ل أ م ا ل ا ل ر و م ا ن ا ل ل ي ه ي ر و م ا ا ل ل ي ه ي إ ي ط ا ل ي ا ا ل آ ن إ ي ط ا ل ي ا ق ا ل د و ل ي ما كانش لهم في الستات جوي أ يعني و ة ي دول يادوبك ي أ ك ل و ا م ك ر و ن ة ا سمكتهم عرفش ي ء والحاجات اللي انتوا عارفينها و ي ن يعني, السيطرة. السيطرة يعني, يعني حرب دي ه م س يعني ايوه يبقى اذا دولي ما كانش بيعنوا ب ا ل ن ح ي ة ا ل ج ن س ي ة زي دول قال بس كان مشهور عندهم بقى ايه اه ولذلك كان هم و الاستعمار يجي من عندهم الاستعمار يجي منين من, من عندهم العثمانيين والتتار والصليبيين وكل يجي من الحته دي لان الناس دولي غ ز و غ و ي ن ي ه غزو يعني دي ح ا ج ة بتمثل ح فمن ولا ايه فعشان كده ما كانش مسيطر عليهم ا ل ن ا ح ي ة ديه قال بس كان مسيطر قال ع... طيب والغزو ب ل ما في ه ظلم واعتداء ولا فيش في ه ظلم واعتداء ي ق و ليه ل في ه ظلم واعتداء على ا ل إ ن س ا ن ك إ ن س ا ن ما فيش في ه ادميه له مو ده في ه اعتداء على الانسان باعتباره ظلم وغد و أ خ ذ ماله بغير حق ماشي حبيبنا؟ ماشي ايوه يبقى الرومان بيعتمدوا على ا ل ق و ة و ع ش ا ن كده كل ش و ي ة يجوا على الشام وعاوزين ياخدوا النصارى معاهم ويمشوهم على ما هم عاوزين وكذا زي الصليبيين ما ا ن ت و عارفين الحرب ا ل ص ل ي ب ي ة وكذا وكذا ماشي ح ب ي ب ن ا نعم نعم لانت عاوز محاضرة بك سبحانه وتعالى اجيب لكم م ذ ك ر ة ص غ ي ر ة كذا ن ا ك ن ت كتبت اسمو كوالدت ع ا ي ش ا ل سلمي في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ج ي ب و ا حضراتكم متوفره ا ن ي عشان من بابل ا ت ع م ي م ا ل نفع إ نمشان ا ع ا ل محضرات ا عزر نعم طيب يبقى إ ذ ن دا كان في روما قال إ ح ن ا عندنا ب ر ض و اليونان اللي هو القبارصه الاتراك والقبارصه اليونانيين المشكله القائمه ة أيوة غارقة الآن قال عندنا اليونان يبقى في برضو الان ش كده يقول المدينة يعني إحلام كبيرة الفاضلة إحلام منها عايش وأحلام يتحكبش الخيال、يعني. أ س ط ي ر ماشيه مولانه وعندنا الهند الهند دي يعني ح ا ج ة كنا أ ي ا م زمان لما يجي واحد يتكلم واحد يقول ه أ ن ت ف ك ر ن ي هندي صح ولا ايه يعني كنا بنضرب بقولوا م ل ا قال يا ريت أ ن ت تبقى دلوقتي مسمار جزمة, جزمه الهند رغم هما أن هم فيهم هندوس وعبده ا ل أ ص ن ا م وكذا وكذا ولكن ك ذ ا و هم ت ق د م ن ا حال علمي و إ ح ن ا على الحق ومش عارفين خط شبر واحد مش عارف أ ي و ة لانه ح ا ج ة ف ظ ي ع ة مش هاقدر اقول ماشي زي بعض ماشي ماشي, ماشي. يبقى ادي ادي ادي ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وموقعها في البلاد دي وموقعها فين في البلاد دي يبقى إ ذ ن العالم من حوالين ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة متلخبط بستين دهي اه طب وهم قالوا ه م يعني برضو كانوا عندهم ش و ي ة كده قال يعني عندهم ش و ي ة قال اكمنهم مش مختلطين ب ا ل أ م م يبقى إ ذ ن برضو إ ي ه على طبيعتهم شويه ا ي و ة قال آ ه قال بس بسي, بسي. ه م اللي ك ا ن ب يطلع من ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ب يظهرون ا ل ح ا ج ة هنا ك و ي ق و م ي ج ي بجبره ه ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة بس كانت بتيجي وما ت ط غ ش برضو على القواعد ا ل أ خ ل ا ق ي ة اللي عندهم ا ي و ة جد ق ب ي ل ة خزاع ة طلع وراح على الفرس فلا جاهم بعبود ا ل أ ص ن ا ع ا ي و ة فقالوا اين ن و ب د الاصنام قالوا ح نعبد ا ب ن الاصنام دي ق ا ل يعني ا نعبدها و قالوا نحن ا لما نستنصر بها تنصرنا ولما ب ندعي بها ت س ت ك ب ل ن ا قالت ل م تجيبوا واحد معايا كده ايه اخدوا ودي ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة فخد وقلت ق ا ل دي اول من ادخل ع ب ا د ة الاصنام فين؟ في ن في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة يقوم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجب ان و ا ح د م ن ا نفسه اسمو اسمو اسمو اسمو ا و اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو ا و اسمو اسمو اسمو اسمو ا ل م و ا م ن ا م ؤ م ن ق س م اسمو اسمو ا س و اسمو ا س م ه اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو اسمو ا س اسمو ا س اسمو اسمو م و م و ا و ا و ا س م ا س م يعني ا ل ش ب ه ب ق ى م ا ل ه ش علاقه ا ي و ة ا ل ع ق ي د ة بقى اللي ه ن ا لها علاقه انت مؤمن ايه هو كذا هو أ و ل من أ د خ ل ع ب ا د ة الاصنام في ك ل ا ز ا ع ر ب ي ة ر أ ي ت ه ج ر ج ر قصبه في النار انت شاف الرجل لما يبقى ل ب س جرابيه طويله حالاتي كده ويعني والعبايا ع م ل ت جرجر على ا ل أ ر ض و كده ويعني فخر وخياله قال ده مش في الجن ل أ ن ه أ د خ ل ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ومع ذلك بقيت ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة يا بها معتقدات كانت ب ق ي ة ب ا ق ي ة من د ي ا ن ة سيدنا ابراهيم عليه السلام أ ي و ة في ا ل أ خ ل ا ق وفي العبادات النبي عليه ا ل ص ل ا ة كان يتحنث يعني يتعبد على ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة من د ي ا ن ة سيدنا ابراهيم براهيم عليه السلام وكان عندنا و ر ق ك ب ن نوفل وكذا وكذا يعني كان في آ ه إ ن م ا هم ب ق ل اللغه ي ل و ا ل س ل ا م ي ة ش و ي ة ان هم كانوا بيعملوا هم حفزين عليها بس ا ع ت ر ه ا بعض التغيير اعترها بعض ايه؟ يعني ه ي كان الموكو في ا ل م ش ه ر الحرام في ا ل ح ت ة ا ل ف ل ا ن ي ة رغير و حتفل ي ا حتل ة ا ف ل ا ن ي ة إ ن م ا هو مشهد حرام ب ق ى ت فمن ولي مش عندنا إ ن عده شهور عند الله في كتاب الله إ ث ن ي عشر شهرا يوم خلق السماوات أ ض م ن أربعة حرم ر إن ا ل والارض منها ل اربعه وراجب ايه ل أ ر ب ع أربعة؟ خلاص يكون متكلمش بقى هم ا ل دي هو التحري هم محافظين على شكل عام بس فيه تحريف في تحريف ا ل ع ب ا د ة نفسها انه هو النسيج ايوه هو يقول لك ا ل ق ر آ ن قال ثلاثه ورا ع ض وواحد لوحد هم قال انت مش عاوز اربعه ان ب د ي ب ن ج ي ب انت ا ر ب ع و خلاص فمن ولاي انا جربتلكم م س أ ل ة شوي ماشي حبيبنا فعشان ك د ه بيقولوا ا ن ه ا ل م س أ ل ة اللي احنا بنتكلم فيها قال عشان نعرف ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما جاء يبين لنا الاشياء دي قال بينها صلى الله عليه وسلم على ان المسائل تبقى م ع ر و ف ة في ا ل ش ر ي ع ة قال ايوه سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ربي ان ايه, ايه ايوه رب اني أ س ك ن ت من ذريتي بواد زران عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة قال إ ي ه فاجعل ا ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م أ ن ت هنا وقلبك مش شعلك عشان تروح تحك وتدفع الغلي والنفيس و أ ذ ن في الناس ه و اللي سمع ا ل أ ذ ن و ل ب ه هو اللي بروح يحك ماشي حبيبنا يبقى إذن الأصل في الجزيرة العربية إن هي كانت في هي إذن إن على ا ل د ي ا ن ة ا ل ب ا ق ي ة اللي هي د ي ا ن ة سيدنا ابراهيم عليه السلام و الصباح ابراهيم و يعقوب يا بني ان الله ايه فلا تموتن ايه اي اي اي اي اي ن ي اي ا ل اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا ب اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ي اي اي اي ي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ولكن هذا ل أ ص و ل ق ان ل أيواء طيب إ ذ ربنا سبحانه وتعالى ل م ا اختار ا ل ج ز ي ر ة العربيه يكون في ا ر ا ل ج ز ي ر ة العربيه يكون في ه ا ثقافات أ م ي ة أمية ص ه العربيه ي ك ل ن في الجزيره ا ل ص ع ا ب ي ه يكون في الجزيره العربيه قال و ه الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم ّ الكتاب والحكمه ة خَلِّ بَلَكْ م مِنْتِيْهِ من وسلم موجودة إبراهيم وَإِنْ كَانُوا إيه؟ من قبل ضل... يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم الديانة التي كانت دانا سيدنا لتحقيح التي إِيهِ عليه وليها عليه الله جاء السلام قبل قبل صلى بفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الامهين رسولا منه يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل في ضلال مبين لبقى إذن العرب أم أمية لا ب ق ل لا ع ر ب أمة أمية ت ق ر أ ولا تكتب قال لي قال عشانهم ا يقولوش إ ن انت رحت بعثه في أ م ر ي ك ا وتعلمتوا ج د ن ولا رحت بعثه في الاتحاد السوفيتي وتعلمتوا ج د ن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ا ذ ا ا لارتاب ا ل م ط ص ل و ن يعني لو كانت ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة دي فيها ثقافات كان يبقى في شك إ ن م ا هي زي الصحراء بالظبط يعني فيش جرداء من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ق ا ف ي ة زي ما هي جرداء من الزروع والحاجات دي قال برضو جرداء من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ق ا ف ي ة قال عشان ما حدش يفكر آ ه وقالوا هه جسام الذي يلحدون اليه و ه ذ ا ل س ان ع ر ب ي م ن ي بعض ان ل ا س ا ف ت ر ى ع ن ا ل ن اردت ان ا ل د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ة ت ان ر د و ان د ت ان اردت ان ا ر ل ت ان ل ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ان ا ر ت ا ل ا ر د ان اردت ان اردت ان ا ر ة و ل ا ك ذ ا و ل ا ك ذ ا ل ا ل ا ل ا م ا قبلش ا ل ك ل ا م د ه ان ا ر ان ا ل د ت ا م ع ن د ن ا ر ان ه ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أمي و أ ر س ل في أ م ة أ م ي ة يعني لم تكن ل ل ث ق ا ف ة فيها قدر يذكر فعشان كده ما فيش شك ولا ارتياب في إنه ان ه ربنا سبحانه وتعالى اختار ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لتكون هي المكان الذي ي ن ش أ منه أ و ينتشر منه د ع و ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أيوة زي ما ربنا جعل أ م ي جعل المكان اللي فيه برضه هو أ م ي برضه قال عشان ما يجيش ش ك ل أ ي حد والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم تنتشر دعوته ا ب ا ل ع ص ب ي ة و إ ن م ا قوبل ورفض أ ش د الرفض من أ ق ر ب الناس إ ل ي ه يعني الثلاث سنين ا ل أ و ل ا ن ي ي ن والعذاب اللي شافهم النبي عليه الصلاه والسلام في ا ل د ع و ة سرا ك م ن من أ ق ر ب الناس ده من أ ه ل ه ا ي و ة من أ ه ل ه من أ ه ل ه قال عشان ما حدش يقول لا دا عيلته وقفت جار ورشحته وناجح ت خ لا لا عشان شوف عشان تبقى ا ل ع م ل ي ة يقين يقين عند الواحد يعني ل ا ب ز ا ت ه ولا ب أ ه ل ولا كذا كذا لا إ ن م ا هي ع ن ا ي ة الله فعشان كذا لازم ناخد بالنا ان إ ح ن ا لما ب ندرس النبي من هذا الجانب نبقى عارفين إ ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربنا أ ر ا د له كذا قال إ ن و يبقى امك قال, قال و أ ن ذ ر عشيرتك الاقربيه يا بني فلان يا بني فلان أ ي و ة أ ر ا ي ت م انني لو قلتلكم كذا كذا كذا قالوا نعم منهم عارفين ولما قال لهم الخبر قالوا اهذا ج ا م ع ت ن ت ك و ت جايبنا بس عشان نسمعها ل كلمتين دول ا ي و ة يبقى إ ذ ن ا ل ربنا اراد أ ن ينصر ن ب ا ل س م بغير أ ه ل ه والذين آ و و ا أ ي و ة والذين آ و و ا و ن ا ص ر يعني ما انتشرش ا ل إ س ل ا م في م ك ة ولا ب د أ ت ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة كانت في م ك ة أ ي و ة ب د أ النبي مكه انما ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة ل ل د و ل ة ا ل م د ن ي ة زي ما قولنا بيقول كانت منين كانت منين يا مولان من ا ل م د ي ن ة عشان ن ب ز ه برضه عشان الكلام اللي تبوته ما ه ل ك قال ا ل م د ي ن ة كان فيها أ و س وخزرج ويهود صح ولايك قال أ ي و ة النبي لم يهاجر اخا ل ل ا والسلام ة بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والله لو اتحيلنا عليك ت ل ا ث ه خ و ك بن المك وابوك اثنين جنيه ما ترضى أ ن ا ب ت ك ل م بصدق الله لو اتحيلنا عليك و أ م ه لايلالا اجتمعت ويعني شدوا شعرهم وبلعوا م راسهم عشان اتحن على اخوك وتدلوا اثنين جنيه بس مش ميتين اثنين جنيه ما ترضى إ ن م ا شوف ارى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني أ خ و ه أ خ و ه أخوه مش ابن ام وابوه وعشان كده يقول رب أ خ لك لم تلده أ م ك أ خ و ه قال أ ن ت أ خ و فلا قال يعني إ ياخوه قال ا ع ت ز بهذه ا ل أ ق و ة وعشان اعتز ب ه ربنا كرمهم بها وجعلهم ي ت و ر ث و ن بها في أ و ل ا ل إ س ل ا م ل م ا يموت أ خ و ي ا الذي هو اخر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بينهم قال ياريش ك أ ن ه أخوه م انه ل ل ص ك أ أخوه من الصلب قال له ما كانش منتظر لما يموت قال له هو على ظ ه ر الدنيا قبل ما يموت قال له يا عم الحاج انا ليا بتي اختار البت ي اللي انت تقعد فيه وانا ت ن ز ل لك عني احنا بنطلع ا ل ب ل ط ج ي ة بالقوات ا ل م س ل ح ة من ا ل ش ج ق آيوة ص ح ي عارفين ولا لا أيوة عشان بس تجعاء ايوه عشان ت ب ق ى ع ن د ك مقارن ة يعني ت ق ا ر ن ا ل م س أ ل ة بالواقع ب ا ل ل ي ك ا ن عشان تفهم الفرق عشان ت ع ر ف الفرق يعني متى تكفى ع ل الفرق و ت ح س ل به غ ل م ا ت ع م ل م ق ا ر ن ة و ت شوف ه بينك دودي ي و ت ح ط ه ب ح بعض ت ل ا ق ي فرق شاسع ي ع ن ي ا ن جان ي ي ع ن ي ن ع م اساس هاذا ا م و ل ا د هم يخافون من أ ن تكون د و ل ة د ي ن ي ة زي م كان عند الغرب لسه متكلمين في ا ل م و ض و ع ده نقول له ايوه نقول لهم نحن ما فيش عندنا حاجة اسمها دوله دينيه احنا عندنا د و ل ة شرعيه شرعيه ش ر ي ع ة ا ل ش ر ي ع ة التي ح تحافظ ك م ه ا ت على غير المسلم قبل المسلم لا لا نقول الكلام نتكلمه ولا نجميله لنا والله هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام عمله عمله عمله عمله عمل. لا أعلم أتكلمكم لا أعلم نخاف ذا معنا هذا أيضا أنا رسالة البنات يجب يجب مجلسير في كلية بكرة أن أن أحسن نحن من خوف أكون من ضمن الموضوعات ا ل ك ل ل ا ا م ل ي نحن ا نتكلم فيها ل آ ن لو واحد مسلم قتل ذميا قتل نقتص منه ولا منقتص من غير كلام قال لانه الزمي معناه يا مولانا يا غير المسلم يهودي نصراني مجوسي اي حد مقيم في ديار ا ل إ س ل ا م قالوا وقالوا يتكلم عنها ل ا ل م و ا ط م ة دي ك ل م ة مواطنه مقيم في دار ا ل إ س ل ا م قالوا قالوا لي لنا وعلى اللعين انما إ غير المسلم اللي مش مقيم في دار ا ل إ س ل ا م يا اما بينه وبين ا م ع ا ه د ة م ن ح ت د ي ش على بعض معاهد, معاهد. آه يا اما حربي حربي فاني بينه وبين اسرائيل حرب ي ب د ا م ح ا ر ب بينه وبين فرنسا عهد ايوه م ع ه اه يبقى اذن المسلم غير المسلم المقيم معاي ا قال هو ياخذ حقوقه زيه قال لانه المسلم عصم الله عز وجل دمه ب ا ل إ س ل ا م وغير المسلم اللي م معاي ا عصم مع دمه بعقد ا ل ز م ة انت اديته ا ل أ م ا ن شتى اديته ا ل أ م ا ن آ ه يبقى في ذمتي ولذلك النبي عليه ه د بدفعنا ق من م آذى ذ ا ا فقد غطر ل ل في ذمتي شو ق ا ل كده قاد ا ل د و ل ة ا ل م د ن ي ة ه م عمانين ر ك ز و ا ع ل ى ا ل م د ن ي ة و ا ل د ي ن ي ة ع ش ا ن ه م د ن بدفاعنا ل قال من ي ة اذى ذميا ب ق د ي ن ي ق ا ل و ا ل و ط ن ي ة م و ا قال ط ن ة ت ي و مواطنة ة لكي تفكر بعض الناس ه ان الفزاعة ل م س ك ي ه ا ل ن ا الفزاعه ي يم... ل ل هاي ط المسيحين ا طلعوا م سيخرج ح ن مين طلعوا ربنا ل ا ص بقى م مج... ا عليش بقى ه يا ص م و ل ا ن أيوة لما ربنا سبحانه وتعالى و ا لو ل العظيم ل ه ه ن ف ه م ا ل ق ر آ ن لنستريح الناس دول معملوهم غسيل مخي بر وهم ثلاثه ا ر ب ع ة اللي بيقولنا عمره ح م و س ا ه وحسن نافع وغيره وغيره هم دول اللي قاعدين لنا في التلفزيون وسمعنا ع م ي ن ما لا نكره إ ن م ا لو عرفوا دينهم الذي يعتنق لا راحوا ل ص ر ا ح مش ذم بس و إ ن أ ح د مش ذ ك ر ا ن ك يا ابني ولا ايه و إ ن أ ح د من المشركين استجارك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ مامنه ثم أ ب ل غ ه معمل يعني وصلوا للحته ا ل ل ي ي أ م ن فيها على نفسه قرآن و ليس ا ا ه هذا قران ولا ا ح د ب ي ك م كل و ح د باقيه ي ك ك ل ل م م إنما لما مش بس ب يجي في يحط يده ي و و ل ل ل ا ا ي د في في المايز زي اللي النار والله العظيم بيتكلم ده أنا أيها أ ن ا لي اولاد في الصور ة عشان ت ب و و ا عارفينها ي م ه لي اولاد في الصور و أ ن ا برضو بوجههم و أ ق و ل لهم كذا وكذا وكذا ينفع وكذا لا ينفع الشباب عارف الشباب ده بيقول لك إ ي ه قالوا إ ح ن ا عاوزين عذاب ا ش ر ف و ش ل و ا على اكتفتهم دلوقتي بيقول لك مش عاوزينهم ل أ ن الرجل كان على البر إ ن م ا لما نزل ا ل معترك الحيان حكم خلاص قالوا عاوزين عالي السلمي جابولهم عارف سلمي دلوقتي محدش طيبوا قالوا عاوزين حزم ا الببلاء وعشان الاقتصاد يتعدل جابولهم حزم ا لو محدش طيبوا اذن كلما جاءهم رسول بملاته ا وفريقا كذبتهم فريقا فريق تكلمتهم ل مينفعش انت بقى جبت واحد اصبر عليه انت مش و ا س ك فيه ولا كنت كلام مشعرات فعشان كده نقول يا عم الحاج ا ل د و ل ة ا ل د ي ن ي ة عندي م ش ح ا ج ة اسمها د و ل ة دينيه ة ن ت ك ل على دلوقت م اهو ان شاء الله د و ل ة دينيه ما فيش حاجه اسمها دوله دينيه كل الكلام اللي عندنا, عشان المناسبة كل الكلام اللي عندنا في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة عندنا ح ا ت ي ن ا ل ش ر ي ع ة عندنا ح ا ت ي ن ح ا ت ي ن ع ق ي د ة زي ما قلنا اه ا ل ع ق ي د ة ق ل كل الديانات م س ت ف ق ة في ا ل ع ق ي د ة ع م ر ك ما تجد تلاقي رسول قال إ ن الله س ا ل ث و ث ل ا ث و م ع ي س ى ا ل ل ي ب يقول عليه قال إ ن ي ع ب د الله ما قال شي ابن الله كل ا ق ر أ أ و ل س و ر ة يونس أ و ل س و ر ة أ ن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, غيره يبقى إذن التوحيد عندنا ا ل ع ق ي د ة و ا ح د ة عند كل الرسل الحمد لله رب العالمين على العالمين. سيدنا محمد نبيل امي على اري وصحبه وسلم الله منفعنا بما علمتنا علمة. أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبيل امي على اري وصحبه وسلم هو احنا عندنا ب نقول إ ن ه ربنا اختار س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ل ع د ة أ س ب ا ب السبب ا ل أ و ل ا ن إ ن ه ربنا جعل فيها البيت الحرام إن أول بيتني للذي ببكة قال إذن إذن العالمين بيانات للناس أول أول وأمناء يقول وهذا يقول للذي قال قال البيت بيت ببكه مباركة مثابة فيها آيات بينات قال إذن أول حاجة هذا حاجة يعني انت لما تبقى في الشغل وتعبان بتعمل ايه وتروح تروح تنام في بيتكم تستريح في بيتكم يعني ما ب ت خ د ش راحتك الا في بيتكم صح فجعله الراحة والنحية والروحانيات الله ايه الله عزقا مثابة للناس ما كانوا اليه الى النفسية والدينية حاجة فجعله يلجؤون للخلود لمبنى ده الله دخله يعني ثانية فجأة يوعدكم وامناء ومن امناء ان كان شاء يعني إ ذ ا لما بيخش البيت يعني بيستجير بالله فمن أ ج ا ر ك بالله ف أ ج ر ه يا أ خ ي ماشي حبيبنا يبقى ده من ا ل أ س ب ا ب اللي ربنا اختار ا ل ج ز ي ر ة العربيه من اجله ل والروم س د ا عشان يبقى أيسر و اللي حصل إ ن ه لما انطلقت ا ل د ع و ة من ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة كان أ و ل اتجاه للفرس والروم عشان توسع ا ل م س ا ح ة ا ل ج غ ر ا ف ي ة بتاعه ا ل إ س ل ا م وتنشر ا ل إ س ل ا م صح ولا إيه ايه عارفون ن طيب و هيروحوا هيروحوا هيروحوا ده الهندي الموجودة تبعه بقى يبقى العربي على الكلام اليمن المحيط ولا الخارج السطفية الأرضية على على المجاورة فين إذن تحت ف ا ت ج و ا لهذا لفتح هو أ خ و ن ا كان بيسال ربع بن ربعي بن عامر ربعي الرجل ده رجل اعرابي ع ر ا ب ي يعني ل ب س خف كده وحزام اللي هو في ه السيف ولا ا ل أ ل ا ت بتاعته ونشا ايه اللي جابك من جزيره ع ر ب ي ة هنا مش قاله جايه احتل ولكن م ا ج ا ا يأخذ ي خ ر ت م ل يقول ل م ان يدل على إ ه ما حاوز ك د ه إ ن م ا ل م ان س أ ل ت أ ت ع ا ب ة ق ا ل جئنا لنخرج الناس مع ن ب ا د ة ا ل ع بعضنا بعضا ب أربابا ا ولا د تخذ م ن دون ا ل ل ه ه ذ ا ا ل ك ل ا م ودى ا ا ل ن س ا ل س ي ر ة و د ل لك و ن و ت ع ا ل م س ل مع المساء ايوه يعني عشا... ايوه عشان ي ز ح ه م عنهم ايوه من اقولك عشان يزع يقولك عشان يزع يقولك عشان ز ع يقولك عشان يزع ي ق و ع ا ن يزع يقولك عشان ي ز يقولك ش ا ن ي ز ي ق و عشان يزع ي ع ا ن يزع م ق و ل ك عشان ي ز ي ما ي ل ع يزع ز يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع ي ل ع يزع يزع يزع ي ل ع يزع يزع يزع يزع يزع يزع م ز ع يزع يزع يزع يزع يزع ي ا ع يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع يزع ي ا ع ي ز يزع ي ز يزع يزع ر ب ي ة يبقى إ ذ ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة دي بتتكلم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ق ر آ ن نزل بيه ا ي و ة وعشان ك د ه سيدنا النبى عليه الصلاه والسلام احب ا ل ع ر ب ي ة لثلاث ل أ ن ن ي عربي و ل أ ن ا ل ق ر آ ن نزل ب ا ل ع ر ب ي ة و ل أ ن ل غ ة أ ه ل ا ل ج ن ة العربيه ة يبقى الميزات إذن من الميزات عشان ربنا قال قال يعني هي دي بس قال أ ر ا د الله ذلك عشان ما ي كنش و لحد عليها فضل ل أ ن ه لو أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ينتشر ا ل إ س ل ا م من أ م ر ي ك ا لا ج ع ل صح ولا لا يا حبيبي يا ع س ما ش ت جيب فطره لحق خ ت ب ر ك ح ب ي ب ن يعني لو أ ر ا د الله عز وجل أ ن ينتشر ا ل إ س ل ا م من أ ي مكان ها؟ شو أمره ب ي ن ك ف و ن و ن إ ه ان رد أ يكون عشان يكون فيكون في إ ن م ا هو اختار هذا عشان تبقى الامور بترتيب الله عز وجل بترتيب المصحبين النبي ترتيب النبي بالشراء السابقة بالك عليه وليه التانية دي عليه السماوية خلي الزمان والمكان والناس من النبي عليه الصلاة والسلام إذا الله عز وجل أيوة عندنا النقطة دي علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالشرائع السابقة خلي بالك معنا أستاذ وجل عز فمن كده علاقه النبي عليه الصلاه والسلام بالرسالات السابقه, الرسالات السابقة قال ايه قال نزل الأنبياء وكتب. قال انبياء وكتب قال جاء انبياء وكتب صح ولا ايه طب ايه علاقه النبي عليه الصلاه والسلام بالانبياء والكتب السابقه قالوا يا مولانا و َ إ ِ ذ أ َ خ َ ذ َ الله َُّ م ِ س َ ا َ بني َِ إ ِ س ْ ر َ ا ئ ِ ي ل آ ه استنى س ت ن ى واذ اخذ الله م س ث ا ق النبيين لم اتتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولطن تن... قالوا اقررنا يبقى اخذ الله عز ك ج ل العهد والمساك على النبيين كلهم. كلهم ان هم لازم يؤمنوا بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو لما راح في الاسراء والمعراج أ م ه م كلهم صحيح يبقى إ ذ ا في ع ل ا ق ة ا ل ع ل ا ق ة إ ن الكتب والرسالات ج ا ء من عند ربنا سبحانه وتعالى والرسل جاؤوا من, من عند الله سبحانه وتعالى إ ذ ن في ع ل ا ق ة بينهم ايه ا ل ع ل ا ق ة قال ا ل ع ل ا ق ة في ج ز ئ ي ة فيها ع ل ا ق ة و ث ي ق ة اللي هي ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة زي ما قلنا ما فيش أ ي رسول ولا نبي جه واحد يقول قولوا انه هو ربنا واحد وواحد يقول انهم ثلاثه كلهم قالوا انه واحد و صح ولا ايه اعبدوا الله مالكم من اله ي ر والى سمودا خام صارت والى عدن خام قال كلهم كلهم ا ل آ ي ة على طول اعبدوا الله مالكم من اله ي ن غير اعبدوا الله مالكم من اله غير اعبدوا ل ل ه قال ولما كان عند س ي د ن عيسى قال إ ن ي عبد الله قال ايه قال والرسل كان و ا يبشروا بالرسل والانبياء اللي هيجوا بعدهم ومبشرهم ا ا برسل ن ي ت بالرسول ا ل على علاقة قال اجتمعوا ياتي ا ج م مع ع بعض و ا ف ع ا ل من الواقع إ م ا في ع ا الزر عالم الخارق ا ل ل ل م أي وفي ع د ة في الإسراء ا و ه م ع ايه إنما ف عالم الواقع د في زمن ق احمد ل لا ده ما د ش شكيخ ز ن ح الواحد في زمن. قال أيوه. ومع ذلك ا ل ع ل ا ق ة بينهم واحده قال من حيث العقيده ة من ح ي ا ل ع ق ي د ة العقيدة في كل الديانات أ و الشرائع ا ل س م ا و ي ة و ا ح د ة م ا الخلاف قال في الشريعه ة الشريعة الشريعة يعني إيه شرعه الله عز وجل لعباده ع الله ما ا وجل و ب على ل س الشرع ن نبيهم من أنبيائهم ا يعني ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ة قال يبقى إ ذ ن أ ن ا لما يبقى عندي أ ر ب ع أ و ل ا د ده وله ا ل ا ل م س أ ل ة أ ع ل ى ده بس ع ز ي ز ي ن ك ر ب ا ل م س أ ل ة و أ ج ي كلهم قال أ ي و ة يبقى ده نولد قبل ده و د ه اجيب إ ذ ن ا ل ف ت ر ة الزمنيه بتاعتهم مختلفه لما اجي أ ك ل ف ه م أ ك ل ف ه م كلهم بعمل واحد زي بعض الكبير زي الصغير الكبير يطيق الصغير ما ي ط ي ق ش صح ولا ايه يبقى إ ذ ن بنقول إ ن ه الرسل لما كان بيجهم ما كانتش دعوتهم ع ا م ة إ ن م ا كان كل نبي يختص بدعوه قومه و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالح و إ ل ى عادل أ خ ا ه م م و د و ا ل قال أ ي و ة يبقى إ ذ ن كل نبي ج ا ي ل كم محدد يعني لناس معينين ولمكان محدد صح ولا ايه ل ا يجب ان يكون ه ن ا ل تكليفات تتخيل أ ي و ة وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للناس وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا كافه للناس بشير ا و م ن ا ز ي ر ق ا ل و عشان كدا يقول لسالته عام ر س ا ل ت ه عام قال لي يا م و ل ا ن ا قال لي إ ن ربنا سبحانه وتعالى لما بعت سيدنا موسى في العادة كذا. قال, آه. قال لليهود ع م ل و ايوا إ ه أ ي قوم عناد وكذا وكذا وكذا وكذا قال أيوة ايوا على أنفسهم بعض ل أنفسهم أ ا ش ا ء ك ذ و ك ذ اذن قال يبقى إ دولي كان يناسبهم في الوقت ذا إ ن ه يبقى النبي ب ف ت ح ه م شديد ولكن اردت ان تكون موسى تسعى ا ت ى بينه ا فقال ا إِسْرَائِيلَ س أ ل بَنِي جَوْمٍ ف لَوْ فرعون اني ل أ اظلمك يا موسى ايوه قال لقد علمت م ان أ تكون موسى ايوه ما عشان يقبل عملياته مع بعضها عشان ي ق ى ا ل عملياته مع م بعضها انما تكون حظر ا ل ل ي فوق هيبطل ا بطلاقه ما هو قال انا ربكم الاعلى فمن ولا ايه فعشان كده ب نقول ان ه ا ل ع م ل ي ة قال اه قال ا ي قال اه كانوا شددين قال اه قال ربنا شدد عليهم في ا ل ع ب ا د ة برضه قال ا ن ت و ماينفعكوش إ ل ا خمسين ص ل ا ة في اليوم والليل ج ي ن ا ل ن ا ي عليه الصلاه والسلام و إ ح ن ا برضو عادي أ نشوف ت ب تمثال رمسيس وقف في م ح ا ط ة رمسيس في ا ل ق ا ه ر ة طول وعرض و ق ي م ة بس ي ق ل ل سيما ماشي مش م ش ك ل ة المهم إ ح ن ا يادوبك م فيش كذا يقول لك عليهم أ ك ز ا م يعني قال إ ن م ا ربنا أ ر ا د أ ن يخفف عنه فهو النبي نزل من عند الله سبحانه وتعالى و م ر ع ل ى سيدنا موسى ان ت عملتي وربنا عمل معك إيه؟ قال فرض علي خمسين صلاه ة قال صلاة خمسين دا ا ل سيده ب ت ع ي م بجموش ا ارجع ا إلى ل أ التخليف فظل قال、آه. ربنا قال سبحانه وتعالى فظل أخفف هتخفف يبدل لدي القول قال آه إيه وهو آه بس الحكم وما عنكم عني ما من أنا خمسة في الفعل. وقاموا ل أ ج ر و ا ل ا ب ر من جاب الحسن ف ر العشر ة أ م ث ا ل ه ق ا ل يبقى إ ذ ا ت ذ ه م ت م ا م ه صحوا لي صحوا لي قال أ ي و ه قال سيدنا عيسى قال لما جبع س ي ن قالوا يحل لكم بعض الذي اه يبقى إ ذ ن في تخفيفه صحوا لي ش و ي تخفيف ق ا ل آه ق ا ل يبقى إ ذ ن لكل قوم ما يناسب يبقى دي ش ر ي ع ة يبقى دي ش ر ي ع ة عندنا, عندنا عندنا عندنا عندنا لما تيجي تقرا يا ابني اخر سوره البقره, آخر صورة البقرة. لا لا تؤاخذنا ا ل ن س ن و ا خ ن ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا ط ا ق ا لنبي واعف عنا واغفر لنا ارحمنا انت مولاي فاصرنا ل ك م ن ت ي ن قال ايه المساله قال المساله يا عم ل ح ا ج ن و الواحد لما كان في ا ل أ م م ل س ا ب ق ه يرتكب ذنب وقصه مع كل س ي د ن موسى عشان هم غلاظ يعني قال عشان يتوب فاقتلوا أ ن ف س ك م اه عاوز تتوب ي عم ل ح ا ج قال اه قال فاقتلوا أ ن ف س ك م ذلكم خير لكم عند باريكم فتابع لكم ن ع تبعوا ان كنت عاوز تتوب قال اه قال خلاص التوب عندنا أ ن ت تقتل نفسك طيب أيها أيها بقى بقى وإحنا شوف باجا الفرج باجا. شوف الفرج. شوف إنه الفرج الفرج الفرج الفرج ومن يستغفر الله أَهُو كلمه وما بنرضاش نقولها أ و كلمه ونرجع فيها زي العيال معلش ا برضه سامحوني في الكلام بس ماشي اعملوننا نشغل ايه أ ي و ة قال لو أ ص ا ب أ ح د ه م ن ج ا س ة على سبه و ب د ن يجورها أ ي و ة يقطعها اما فيش غسيل يبقى إ ذ ا ده معناه ان أ ن ت ت ا و ل لهم وتشتري ا ي و وتفصل وكذا وكذا وكذا كان في شده ص ر ولا هو حم خ ف ف ربنا عنه ولا مخففش ي ء أ ي و ة نعم لا ده ح ا ج ة ث ا ن ي ة حاضر يا م ا حاضر أ ن ا هقول الكلام ده هاجاوب ع ل ي آ ه ا ل آ ن الان دلوقتي لازم يعني الكلام اللي انا كنت عاوز اقوله اللي هي في اخر برضه س ل ط ة ا ل ب ق ر ة ا ن ه انتو ع ن د ك و لما واحد يعمل ح ا س ة بتعملو فشه ي وتشبيه مش ب ت ط ل ع و ا له فشه وتشبيه صفير حاله جنائيه واحد حرام م... ده التع... مساوغات التعيين أي... لازم تعمل فيش و ت ش ب ي ه اللي هو ص ح ي ف ة ا ل ح ا ل ة الجنائيه تروح الراجل بصمك وكان ب ت ع ص د ك ب ل ك وسواد اصدق انت بالكمبيوتر وتعمل كده و... وتمام تمام قال طيب واحنا إ ح ن و إ فين من الموضوع ده قال اللي كان في بني إ س ر ا ئ ي ل آ ه آ ه آ ه اللي أ ق و اللي الزبزبات اللي عملي نعم كان يعمل ح ا ج ة يصبح وذنبه مكتوب على بابه يعني ف ض ي ح ة ج ل ا ك ة صح ولاه شنتا كنا في المدرس ا ك د ه نعمل صحف الحائط قال لي كل واحد ذنبه على بابه مش ذنبه على جنبه لا ذنبه على بابه ايوه ص ح ي ت ا ل ح ا ل الجنائيه ص ح ي ت ا ل ح ا ل ا ل ج ن ا ئ ي فشوف بقى لما ربنا بستر علينا وتبقى ترتكب ا ل س ا ب ع ة وذمتهم وتقول يا رب ن ق و لن ت ت ح د ل ك بس من ا ل ل ي ي ق و ل من ا ل ل ي ي ق و ل أيوة نعم لا لا لا ي ا س ا د ا لا لا لا لا <سنبس> لا لا لا ل ن ب ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ت ا لا لا لا لا ل د ه هو عاوز يقول ان الذي ي ب ت ك ب ز ن عشان يوتيوب قال انما في آ ي ة ا ل ب ق ر ة فضربوه بعضها قال عشان هما ر ت ك ب و ا ج ر ي م ة القتل وماحدش عاوز يقر ولا يعترف فمين ولا لا نعم ف ا ض ي و ة نعم لا ده دي كانت ج ر ي م ة قتل و م ع ت ر ف و ش بها ف أ ر ا د الله عز وجل أ ن يخبرهم القتيل نفسه باللغات فكل نضربوه بعضها كذلك ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم ت ع ك ل و ا نشهد ا ب ن ا المهم بقى ع ش ا ن نحن ج ر ب ن ا ان ن خ ل ص هو الكلام, الكلام في أ ص ح ا ب الديانات ا ل س ا ب ق ة أ ص ح ا ب الديانات ا ل س ا ب ق ة هل كل المؤمنين و ل ك م كافرين هل منهم المؤمن ا ل ومنهم ك ا ف ر قال أ ي و ة لازم ت ع ر ف إ ن أ ص ح ا ب ا ل د ي ا ن ا ت ا ل سابق ة الى اصحابه ا ا ل رسل و آ م ن و ا ب ه م ق ا ل ق ا إ ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ا ل ذ ي ن ادرس و ان ا ص ح ا من آ م ن من آ م ن ب ا ل ل ه و ا ل يومنا فلا هم أ ج ر ه م ع ن د ر س و لا خوف ع ل ي هم أ ي ا ر ي تال و ح د ا ولكن ا ل و ه يقول ان الله يقول وما ربك ب ظ ل م العبيد ويقول لا تزر و ز ا ر ة ه وزر اخر فمن ولا ايه أمة أي لا تستنى بس دي خلال ش و ي ة احنا اللي عاوزين الحته ا ل أ و ل ا ن ي ة دي يعني من أ ع ل ن إ ي م ا ن ه وتمسك ب ع ق ي د ة نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كان موسى أ و عيسى او ما ق ا وظل على هذا الحال ولم يغير ولم يبدل له أ ج ر ه عند ربي ولا خوف عليهم احزنه والذين غيروا وبدلوا اما لزي... الذين يكافئون كذباتنا ف و ل ا ك أ ص ح ا ب ن ا لهم فيها خالدون صح ولا ا ه ا ي و ي و ة إ ذ ن عشان كل الناس ع م ن ا تتكلم في إ ن ه ه م الموجودين ل ي معنا دول على صح ولا غلط هم على غلط قال لي لانهم حرفوا هل معنى ذلك إ ن التحريف ورد في ا ل ر س ا ل ة لا في ا ل أ ص ل لا يعني ال... القانون موجود إ ن م ا انت طبقت غلط صح ولا أ ي ه و ه وكت نعم يا أ سازن ذ يا أ س ت والله والله عشان تبوخت ى بابك عشان تبوخت ى بابك حبيبي أ ن ا متزوج طبيب بيطري زوجت طبيب بيطري و ك ا ن لها ز م ي ل ة طبيب بيطري كانت معا أ ي ا م ا ل د ر ا س ة وكانوا بيزوروا مع بعض ولما يشتغلوا نجوم مشتغلوا في بلدنا هي وهي فكان نصيب ان انا جوزت و ا ح د ة وسيبت اتنين ل ا الشاهد في الكلام ايه انه زي م البنت ب ق و اخونا ده ل المسيحيه كانت بتاكل معهم ا وتتنم معهم ا امور عاديه خالص فمن كتر الكلام كده ب تقول هو أمها بقى بتقول بقى فرض علينا ما اخترناهوش وخد بالك يا س ت ا ذ ن ا هو يقول لك إ ح ن ا ورثناه كده آه إ ذ ن لا عشان ك ب نقول كل من بلغ حد البلوغ لابد أ ن يقر على دينه يعني ن ا ز م ي ن ط ق ب ا ل ش ه ا د ة ل أ ن ه ممكن ابنك يبلغ كده وكده وعايش م ع ك و كل ح ا ج ة ولم يعرف ش إ ن هذا ش شخص من تقول الاسلام إ س ل م وممكن ما م صحو يصليش صح ويبقى الله؟ م برض ل عشان عايش ع ع ن إحنا ا قال قال لا ا مش ويمكن ز ن ا ا ل ل إ س ت م ب ق و و ل ان مسلم بالبطاقة مش ت ق و ل كده؟ ي ع ع ن أنا ي لا ا ويبقى ز عارف مسلم دينه ا ي برضه ل غ و ي ع أمور ي ولكن ا ب ح ان ك و ا ح ب ؤ و ي ه ل <سؤال> ن اكون مسؤوليه لان اكون مسؤوليه لان ا ي و ن مسؤوليه ا ن اكون مسؤوليه لان اكون مسؤوليه لان اكون مسؤوليه ا ن اكون مسؤوليه لان اكون م س ي ه ل ا ك و ن مسؤوليه لان ا ك و و ل ي ه لان ا ن مسؤوليه لان اكون م ل ي ه لان م ل ي ه ا ن اكون مسؤوليه لان ا ك م و ل ي ه لان اكون مسؤوليه لان ا م س ل ي ه ل ا ا ك و ل ي ه لان اكون م س ؤ ل ي ا ن اكون م س ل لان اكون م س ؤ ل ه لان ك و ن م س ؤ ي ا ل د ي ن ق س ؤ و ي ه ن اكون و ي ه اه يبقى انت داخل و اعرف انت جاي خلاص احنا ما قلناش تعالى ولا صلاتنا عليك صحابك ولا كذا ولا كذا ولا عملنا لك اغراءات ولا دينلك ا انت جيت بردك خلاص عالم س ا ع انما تطلع لا وعشان ك د ه يقول نبعث من بدلدي نوم يقول ا ل حمام ي زخرو قال لي يعني قال ماهو انت لما تسيبو طالع داخل قال هيعكر الصفو عليك خالص و هيخلي ا ل ل ي معك يطلع يروح معاه زي م ا كان و ا ح د صاحبنا كده بيقول أ ن ا عاوز ك ل واحد يجيب ا ت ن ي ن مسلمين فمن ولا ايه يبقى اذن ا ل ق ر آ ن اللي بيقول مشان يصفحها احد يقول لك الشيخ عمال يتفلسف ويقول وقالت ط ا ئ ف ة من أ ه ل الكتاب آ م ن و ا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجه النار يعني خ د و ا معهم ش و ي ة كده واكفروا آ خ ر ه لعلهم يرجعون يعني عشان تراحم ي قريبك اثنين ث ل ا ث ة و ا ن ت ط ا ر ي س أ ل و ا يا عم دخلت السر أ ي و ه دخلت السر من ا ن ت ط ل ع ت دلقت ه ي فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا و ك ذ و ك سمعت صح عليه صح عليه نعم لا مليش ا د ع و ة مليش ا د ع و ة أ ن ا عندي طالما أعلن خلي اعلن ل ك يا حبيب أ دخوله يعني ارتضى أ ن نكون مع ج م ا ع ة المسلمين يبقى فيه عقد ب ي ن وبين ج م ا ع ة المسلمين يبقى اذا لما يجي يخرج مش م ن ا ف ع ده معناه بيهدم العقد اللي بينه وبين المسلمين لانه بينه وبين رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة وبينه وبين رئيس الوزراء وبينه وبين كل فرد من أ ف ر ا د الشعب المصري عقد اللي هو ميقول عليه عقد ا ل ز م ة و ل يقول على عقد الزمه يبقى هو ارتضى أ ن يدخل في ا ل إ س ا م وان يكون من المسلمين قال قال تعمل ب ق ى ت عمله وتلتزم التزامنا ما عملتش قال يبقى انت تتركك الداخليه ل قال عشان تخرب خلاص ماشي يا الذي النبي حين مولانا الفئة ولا وجوده أعلنت أهل والتزمت بمنهجه يبقى هي د ي ة ا ل أ م ة ا ل ن ا ج ي ة أ ي و ة واللي ح ر ف و ا بعده قال يبقى هم المخالفين وهم العذاب عليه أ ن ا لي باللي خالف ولا لي باللي آ م ن ليه باللي آ م ن المنهج فالمنهج من عند الله م ا ش ح ب حبيب؟ ي ب ن ا ن ح ب ي ب ن ا حد ع ا ي ز بقى اي سؤال أ و استفسار ها